حقاهي الليله ايه يا الحسين وياكم اخذوني <ققص> يا, زو. يا <قق> <أسي End desafimid> سيد احمد اي يا من للزياره وللسفر ناوين هلا هلا اي ارفع ارفع ايدك فدوه يا من للزياره وللسفر ناوين وياكم اخذوني ارده زور احسن وياكم اخذوني من عند اريد رو القلب والعين محبوب القلب يا ناس ودوني يا زوار الحسين وياكم يا زوار الحسين وياكم احنا يا زوار الحسين فخر فعلي تبارك الله ايه الحسين اي عاشق والعشق ما ينحمل تدروا اي عاشق والعشق ما ينحمل تدروا حب حسين عقلي حائم ومجنون لاجل حسين اصير خادم وممنون لاجل حسين اصير وينك لاجل في الكربله يا انا اسوصلون يا ما ينحمل تدروا حب حسين عقلي هايم ومجنون لاجل حسين اصير خادم وممنون لاجل حسين اصير لاجل حسين اصير خادمو بس الكربله يا ناس وصلوني يا الحسين وياكم يا زوار الحسين معني اسمعني بارك الله بيك اسمعني اسمعني بارك الله بيك ارفع ايديك لفوق بدون هوسه رحم الله ايدك بالاخير انا بخدمتك ما تريد تسويه سويه اي اي بنت ترى هلا هلا اي الله بنت ترى ما اريد اتبرك وانخه تاج على الراس الله الله الله الله تاجعل للرؤوس ابن الوصي شلنا مجنون الحسين الناس موني ازوار الحسين يا زوار الحسين انا يا زوار الحسين بتراب بني تبرك وانخا تاج على الراس ابن الوصي شلنا تاج على الراس ابن الوصي شلنا مجنون الحسين imagine money مجنون الحسين بعد مجنون الحسين imagine money يا زوار الحسين وياكم اخذوني ايوه ايوه هني على اليروح حل كربلا يا ناس ايوه ايوه على اليروح يزور حسين ويرجع تن العباس الكربلا يا ناس زور حسين ويرجع تن العباس زور حسين ويرجع تن رفعت راس الاحرار رفعت راس وانا عاشق العباس تدروني يا زوار الحسين انا يا زوار الحسين وياكم اخذوني يا زوار يا زوار الحسين ويا إي إي إي. لازم هالمسيه هلهل النسوان إي إي إي إي إي. لازم هالمسيه تهلهل النسوان شهر الخير شهر المغفره شعبان هلله النبي وحدر عليه فرحان هلله النبي و... هل هلل للنبي وحدر عليه <تصفيق> عمي لاجلك ولا بعد مره وهلهل على كيفة. لازم هلمسيه هلهل الشبان اي لازم هلمسيه هلهل الشبان شهر الخير شهر المغفرة شعبان هلل للنبي وحدر عليه فرحان النبي. هل للنبي هلا هلل للنبي عليه فرحة فاطمة يا انا اسناقون يا زوار الحسين يا زوار الحسين يا زوار يا لازم الشبان صوتك وين لازم الشبان هلا هلا شهر الخير شهر المغفره شعبان هلل للنبي حدر عليه فرحه هلل للنبي هلل للنبي اي فرحه فاطمه يا ناس نادوني يا زوار الحسين وياكم يا زوار الحسين يا زوار الحسين وياكم ana ya zuwari alhassan wa yakum akhdhun ya zuwari